بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه أما بعد إكمالا لدروس شرح الشاطبية ومع الدرس الحادي عشر وباب الهمز المفرد قال النظم رحمه الله إذا سكلت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مهجلة ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم هملة تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا يهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتؤي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تمدلا ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأدلا وفي لؤلؤ في العرفن والنكر شعبة ويألتكم الدوري والابدال يجتلى وورش الألا والنسيء بيائه وأضغم في ياء النسيء فثقلا فإداد أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلة بعد بعدما ذكر الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين ذكر في هذا الباب الهمز المفرد وهو الذي لم يقترن بغيره الهمز المفرد هو الذي لم يقترن بهمز مثله بين الناظم في البيت الأول القاعدة التي على أساسها يبدل ورش الهمزة الساكنة بشرط أن تقع فاء للكلمة، بمعنى أنك لو زنت الكلمة التي بها همزة ساكنة وجاءت الهمزة محل فاء الكلمة فإن ورشا يبدلها بدلوا حرفات نح يؤمنون لو حبين لو أردنا. الوز كلمة يؤمنون نجد على وزن يفعلون تألمون على وزن تفعلون يأتي على وزن أفعل وهكذا وإدالو الهمزة الساكنة يكون من جنس حركة ما قبلها على النحو التالي إذا كان قبلها فتح تبدل الهمزة ألفا نح تألمون فتبدل تألمون إذا كان قبلها ضم تبدل الواو نح المؤمنون لم المؤمنون إذا كان قبلها كسر تبدلها الذي تمن توم... تومنى... نبدلها الذي تمن قالوا سوى جملة الإيواء أي أن الكلمات المشتقة من لفظ الإيواء لانه لم يقع في القران هذا اللفظ ولكن جاءت كلمات مشتقه منه وهي سبع كلمات المأوى مأواهم مأواكم تؤوي تؤويه مأواه فإن ورشا يحقق الهمزة في هذه الكلمات حيثما وردت في القرآن ولو كانت الهمزة واقعة فاء للكلمة قالوا والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة أي أن الهمزة المفتوحة بعد ضم الواقعة فاء للكلمة ورش يبدلها واو هكذا مؤجله يرويها مؤجله يؤيد يدلها يؤيد يؤدي يرويها يوده مؤذن يرويها مؤذن وهكذا اما اذا جاءت الهمزه عينا للكلمه فلا تبدل نحو فؤادك سؤال فؤاد على وزن فعال بسؤال نعجتك بسؤال على وزن بفعال فلا يدلها ورش بل يحققها نعم قالت الهمزه مضمومه بعد فتح فلا تبد كذلك نحو تؤزه فانه لا يدلها ورش بعد ذلك قال الناظم يبدل السوسي كل مسكن من الهمز مدا غير ملزوم ملا اي بدل السوسي كل همزه فاكده سواء كانت فاء للكلمة مثل الذي يدينها ورش أم كانت عينا للكلمة نحو الباس أو الرأس أو بئر وما مثلها أو كانت لاما للكلمة نحو راتم أو لظ جئت وما مثلها واستثني الاسسوسي من ادار الهمز الساكن خمسة أنواع وهي على النحو التالي اولا قال الناظم تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ النوى الأول وهو ما كان سكونه علامة للجزم وقد ورد هذا النوى في ستة ألفاظ كلها أفعال مضارعه مجزومة نتكرى الناظم في قوله تسؤ ونشأ ست إلى آخر البيت اللفظ الأول لفظ تسوء ورد في ثلاثة مواضع وهي تسؤهم في سورتي التوبة وآل عمران وإن تبدى لكم تسؤكم في سورة المعدة فالسوسي لا يبدل هذه الهمزات لأن لأنها مجزومة يعني واقع سكونها للجزء اللغة الثاني نشأ في ثلاثة مواضع كذلك وهي إن نشأ ننزل عليهم في سورة الشعراء إن نشأ نخصف بهم الأرض في سورة سبا إن نشأ نغلقهم في سورة ياسين وهذا معنى قول الناظم تسق ونشأ ست أي تسق في ثلاثة مواضع ونشأ في ثلاثة مواضع فيكون مجموعة في مواضع الكلمتين ستة اللفظ الثالث يشا وقد ورد في عشرة مواضع على النحو التالي إن يشأ يذهبكم تكرر هذا اللفظ في سورة النساء والأنعام وإبراهيم وفاطر في سور النساء والأنعام وإبراهيم وفاطر هذا اللفظ بعينه تكرر هكذا إن يشأ يذهبكم وبعد ذلك إن يشأ يسكن ليح فإن يش الله يختم على قلبك الموضعان في سورة الشورى إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم الموضعان في سورة الإسراء من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم الموضعان في سورة الأنعام فهذه موضع العشرة يحقق السوس فيها الهمزة قولا واحدا ويلاحظ أن الهمزة تحركت بالكاس في من يشاء الله يضلله فإن يشأ الله تخلصا من التقاء الساكنين ولا يظهر سكونها في هذين الموضعين إلا عند الوقف عليها اللفظ الرابع يهيئ, يهيئ لكم في سورة الكهف اللفظ الخامس ننسأها ما ننسخ من آية أو ننسأها لأن السوس يرويها ننسأها بهمزة ساكنة نعم وسكونها للجزم اللفظ السادس ينبأ أم لم ينبأ بما في صحف موسى في سورة النجم فهذه الهمزات جميعا يحققها السوسي ولا يبدلها قال بعد ذلك وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجع معا وقرأ ثلاثا فحصل هذا هو النوع الثاني من الهمز الساكن الذي لا يبدله السوسي وهو ما كان سكونه للبناء وقد ورد في إحدى عشرة كلمة كلها فعل أمر مبني على السكون وتفصيلها على النحو التالي الأول وهيئ لنا من أمرنا رشدا سورة الكهف الكلمة الثانية أنبئهم بأسمائهم سورة البقرة الكلمة الثالثة نبئنا بتأويله نبئنا في سورة يوسف الرابعة نبئ عبادي في سورة الحجر الخامسة ونبئهم عوضي في إبراهيم سورة الحجر كذلك السادسة ونبئهم أن الماء في سورة القمر السابعة والثامنة ارجئه في سورتي الأعراف شعراء التاسعة تقرأ كتابك في سورة إسراء العاشرة والحادية عشرة اقرا باسم ربك اقرأ وربك الأكرم الموضعات في سورة العلق فالسوسي يحقق الهمزة في الكلمات جميعا الكلوات المذكورة قال على ذلك وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا تضمن هذا البيت ذكر النوعين الثالث والرابع من الهمزات الساكنة المستثناء من الإبدال للسوسي فالنوع الثالث وما كان النطق فيه بالهمزة محققة أخفه من النطق بالهمزة مبدالة لأن القصد أو الهدف من إبدال الهمزة تخفيف النطق فإذا كان النطق بالهمزة محققة فيكون التحقيق هو الأولى وهذه كلها تعليلات للعلماء ولكن الصحيح والمعول عليه هو الرواية والتلقي فقد ورد عن السوسي أنه يحقق هذه نماذات ولكن هذه كلها تعليلات للعلماء وقد ورد هذا النوع في كلمتين الذي يكون فيه النطق بالهمزة محققة أخف من النطق بالهمزة مبدلة الكلمة الأولى ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء في سورة الأحزاب الكلمة الثانية وفصيلته التي تؤوي فتحقيق الهمزة في لفظ وتؤوي وتؤويه أخف من إدالها فلذلك يحقق السوسي النوع الرابع والسبب في عدم إبدال الهامزة في هذا النوع هو أن الإبدال قد يؤدي إلى التباس المعنى واشتباهه، وقد ورد في كلمة واحدة وهي نظرئيا في قوله تعالى أحسن أثاثا ورئيا في سورة مريم والنظم أشار إلى ذلك بقوله ورئيا بترك الهامز يشبه الامتلاء لأن أبدال الهامزة ياء ساكنة ثم ادغامها في الياء الثانية يؤدي إلى اللبس في المعنى فيشابه لفظ الري الذي يدل على امتلاء البطن بالماء وليس هو هذا المراد من الآية إنما المراد من لفظ رئيا في الآية مأخوذ من الرؤية, من الرؤية وهي وهو ما رأته العين في حالة حسنة ومنظر بهيش ولذلك رؤيا أو روى السوسي هذه الكلمة لتحقيق الهمزة لتدل على المعنى المراد وهو الرؤية المقصود بها المنظر الحسن والمنظر البهيج أو الحالة الحسنة والمنظر البهيج قال بعد ذلك ومؤسدة أوسط يشبه كله تخيره أهل الأداء معلنا هذا هو النوع الخامس من الهمزات المستثنى من الإبدال للسوسي وقد ورد في كلمة مُصَلَّه في سورة وقد وردت كلمة مُصَلَّه في سرتين البلد والهمزة. حقق السوسي الهمزه في كلمة مُصَلَّه في الموضعين المذكورين لأن أصل الكلمة أَصَدَّ مهموزة الفاء. فأدرت الثانية ألفاً فصارت أَصَدَّ. وهذا هو مذهب الإمام أبي عمر شيخ السوسي. فحقق السوسي طبعا لشيخه مؤصدة ولو أبدلت الهمزة لظننا أنها من فعل أوسط معتل الفاء فالقراءة بالإبدال تؤدي إلى الخروج من قاعدة إلى أخرى ولذلك حقق سوسي مؤصدة لأنها عنده من أقصد نعم قلو تخيره أهل الأداء معللة أي اختار أهل الأداء عن السوسي تحقيق الهمزة في ذلك كله لأجل العلل المذكورة وكما قلت أو ذكرت أن هذه كلها تعليلات وتوجيهات واردة عن العلماء والصحيح والأصل أن هكذا روى السوسي عن شيخ أبي عمرو بتحقيق الهمزة في الكلمات المذكورة وما رئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا أي حقق السوسي الهمز في لفظ بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم في الموضعين في سورة البقرة حالة سكون الهمز لأن السوسي يرويه بالسكون تبع لشيخه فهذا السكون يحققه يحقق الهمز فيه السوسي ولا يبدلها وقال ابن غلبون بياء تبدل أي أن أبا الحسن طاهر بن غلبون روى الإبدال عن السوسي ياء في كلمة بارئكم ولكن علماء القراءات المحققين لم يعولوا على هذه الرواية فحققوا الهمزة للسوسي في هذه الكلمة فتكون الرواية عن السوسي بالتحقيق الهمزة في لطب بارئكم في موضعيها في سورة البقرة قال بعد ذلك ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي اللئب ورش اتفق ورش مع سوسي على إدال همزة, همزة بئر في قوله تعالى وبئر معطلة فيرويها ورش تبع مع سوسي وبئر معطلة لأن يغلب الله والسوسي يرويها وبئر معطلة في سورة الحج نعم وهذه الهمزة وقع عين الكلمة فيكون خرج فيها ورش عن قاعدته نعم وكذلك اتفق ورش مع السوسي على إبدال لفظ بئس حيثما ورد في القرآن لحظ بئس ما اشتروا به فيرويانها سوسي وورش بئس اشتروا وبيس القرار ولبيس النهاد فلبيس مثل المتكبرين حيثما وردت في القرآن يرويانها بياء مدية قاله بعد ذلك وفي الذئب ورش والكساء فأبدل أي اتفق ورش والكساء مع سوسي على إدال الهمز في نظ الذئب في مواضيع الثلاثة في سورة يوسف وأخاف أي أكلوا الذيب لان أكلوا الذيب فأكلوا الذيب هكذا يرويها ورش والكساء والسوسي الذيب في المواضي الثلاثة بإدال الهمز ياء لأن قبلها مكسور وقرع الباقون بتحقيق الهمزة في الكلمات أم الثلاث قال وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبته ويألدكم الدوري والإددان اجتلى أي اتفق شعبه مع السوسي على إددان الهمزه الساكنه الأولى واو في لفظ اللؤلؤ المعرف نحن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فيرويانها اللؤلؤ يخرج منهما اللولؤ والمرجان هذا المعرف أما المنكر نحو كأنهم لولؤ مكنون كأنهم لولؤ مكنون يبدل شعب والسوسي الهمزه الساكنة أي التي فاصلت الكلمة وون وقرأ الباقون بتحقيق الهمزه في لغض لؤلؤ واللؤلؤ حيث ما جاء قوله ويألتكم الدوري ولبدال يجدل روى روى دوري أبي عمر بزيارة هنزة ساكنة محققة في لب لا يلتكم من أعمالكم شيئا فيرويها الدوري لا يألتكم في سورة الحجرات لا يألتكم هكذا يرويها الدوري عن أبي عمر والسوسي يبدل الهمزة ألفاً لا يالدكم السوسي يرويها همزة مبضلة ألفاً هكذا لا يالدكم تكون قراءة باقي القراء الباقين بدون همزة كما نقرأ الحفص لا يالدكم فتكون قراءة الباقين بدون همز مثل رواية حفص لا يالدكم قال بعد ذلك وورش لألا والنسيء بيئيه وأجغم فيياء النسيء فثقنا أبدل ورش الهجزة المفتوحة في نفذ لألا في ثلاثة موابع الأول ليلا يكون للناس على الله حجة لسورة النساء الثاني الموضع الأول في سورة البقرة لألا يكون للناس عليكم حجة لألا ليلا يكون للناس عليكم حجة الموضع الثاني في سورة النساء ليلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل الموضع الثالث ليلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون في سورة الحديد. يرويه ورش ليلا باليان والباقون يقرؤونها بهمزة مخطقة لألا قوله والنسيء بيائه وأضغم فيياء النسيء فثقل وقال أي أبدل ورش الهمزة يا ثم أضغ ما فيها الياء التي قبلها في لغ إنما نسي زيادة في القف نعم إنما نسي يروي ورش إنما نسي في سورة التوبة فتصير يا واحدة مشتركة وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة إنما نسي زيادة في القف قال بعد ذلك أبدال أخرى وإدان اخرى الهمزتين لكلهم كل إذا سكنت عزم كآدم أوهلة يذكر الناظم في هذا البيت قاعدة مد البدل لكل القراء جوبا وهي أنه إذا جاءت همزتان في كلمة واحدة الثانية منهما ساكنه فإنها تبدى حرف مد من جنس حركه ما قبلها على النحو التالي إذا كان قبلها حرف مفتوح تبدى الألف النحو آدم آمن آتا إذا كان قبلها حرف مضموم تبدل واء، يعني إذا كانت الهمزة مضمومة تبدل الثانية واء نح أوتو وأوزو. إذا كانت الهمزة إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة تبدل الثانية يا مثل إيمانا لإيلا في قريش. انتهى بهذا باب الهمز المفرد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من وله. قعد برس عشر من دروس الشرخ الشاطبية ومع باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها قال الناظم رحمه الله فحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز يحذفه مسهلاء وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روا خلف في الوصل سكت مقللا ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس الالان بالنقل نقلا وقلعاده الأولى باسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وابغض باقيهم وبالنقل وصلهم وبدءهم والبدء بالاصل فضلا لقالون والبصر وتهم زواره لقالون حال النقل بدءا وموصلا وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا ونقل ردا عننا فعل وكتابية بالإسكان عن ورش أصحف تقبلك قول الناظم وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسلاء أي حرك لورش كل ساكن كل حرف ساكن آخر الكلمة بنقل حركة الهمزة إليه وتشكله أي تحركه بحركة الهمزة وحذف الهمزة بعد ذلك حال كونك مسهلا في النطق أي النطق يكون سهلا بعد نقل حركة الهمزة إلى الساكن وحذف الهمزة وذلك بشروط ثلاثة أولا أن يكون الحرف المنقول إليه ساكنا ثانيا أن يكون الحرف أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمزة في بداية الكلمة التالية ثالثا أن يكون الساكن المنقول إليه صحيحا بأن لا يكون حرف مد. الأمثلة قد أفلح المؤمنون بعد النقل تكون هكذا قد أفلح المؤمنون من استبرق بعد النقل ننفقها هكذا من استبرق كفؤا أحد بعد النقل تكون هكذا كفؤا أحد أحد كوفوا أنا حد تعال واتلوا واتلو. بالنقل تكون تعال واتلوا ابن آدم بعد النقل كذا. هكذا ابني... ابني آدم تلك الدار الآخرة بعد النقل تكون هكذا عند ورش تلك الدار الآخرة الكلمة الإنسان ولقد خلقنا الإنسان هكذا يكون الله. فإذا فقد شرط من الشروط المذكورة الثلاثة امتلع النقل وبقي التحقيق نحو القرآن فهنا جاء الساكن مع الهمز في كلمة واحدة فيمتلع النقل قالوا آمنا هنا امتلع النقل لأن الساكن حرف مد فيكون حرفا غير صحيح فيمتلع النقل كذلك فيه آيات هنا جاء الحرف الذي قبل الهمز متحركا فلا ينقل إليه بل يكون تحقيق الهمز ملاحظة هامة لا ينقل ورش حركة الهمز إلى ميم الجمع قبلها نحو حرمت عليكم امهاتكم لأنه يضم ميم الجمع ويصلها وليس هناك أحد من القراء ينقل حركة الهمز إلى ميم الجمع ولكن ورشا ينقل في وليحكم أهل الإنجيل هكذا وليحكم أهل الإنجيل لأن الميم في كلمة وليحكم ميم فعل مجزوم بالسكون وليست ميم جمع وليست ميم جمع وأنقل كذلك إلى الميم في ألف لام ميم حسب الناس في أول سوره العنكبوت مع, المد مع مد الميم ست حركات أو مدى حركتين كما سبق ذكره في باب المد والقصر قال بعد ذلك وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصف سكت مقللة أي ورد عن حمزة وجهان النقل وعدمه عند وقفه على الكلمة التي ينقل إليها ورش حركة الهمزة في نحو الأمثال المذكورة سابقا فمثل حمزة حينما يقف على قد أفلح يقول قد أفلح بالنقل أو بالتحقيق مثل حفص قد أفلح من استبرق يقف عليها من استبرق أو من استبرق بالنقل أو ترك النقل. النقل ولذلك قال وعن حمزة في الوقف خلف أي وجهان وعنده روا خلف في الوصل سكت مقلل أي روى خلف عن حمزة السكت على ما ينقل إليه ورش حالة الوصل خلاف فله السكت وتركه على نحو قد افلح المؤمنون له هكذا خلف عن حمزه قد قد افلح المؤمنون هذا سكت او ترك السكت مثل حفص قد افلح المؤمنون ولكن هو يبدي همزه المؤمن المؤمنون عند الوقف فقل اسلمت وجهي هكذا يرويها خلف عن حمزه فقل اسلمت وجهي هذا وجه السكت او ترك السكت فقل أسلمت أجهي فإن أسلموا السكت يكون فإن أسلموا ترك السكت يكون فإن أسلموا والسكت بدون تنفس فيكون بمقدار حركتين ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام التعريف عن حمزة, عن حمزة تلا، وشيء وشيئا لم يزد قوله ويسكت في شيء وشيئا أي يسكت خلف الضمير يعود على خلف يسكت خلف على الياء الساكدة في نظر شيء وشيئا وصلا هكذا إن الله على كل شيء قدير يوم لا تملك نفس لنفس شيء اول أمر يومئذ لله في حالة الوصل. أما خلاك فلو ترك السك في ذلك وهذا مذهب أبو الفتح فارس عنهما قولوا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا هذا مذهب طاهر ابن غلبون عن حمزة من روايتيه وهو السكت على لام التعريف التي بعدها حمزة نحو الآخرة والأولى أو الإنسان أو الأرض إلى غير ذلك فيقول السكت هكذا تلك <تصفيق> الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون مثلا ان هذا في الصحف الاولى صحف صحف ابراهيم وموسى ولقد خلقنا الانسان من سلاله وهكذا يكون السكت عند حمزه من الروايتين وكذلك السكت على شيء وشيئا حيثما جاء في القرآن الكريم اصلا وخلاصه الاقوال في لفظ شيء وشيئا والساكن السيacionي على اللحو التالي اولا basically خلف a secret is على الساكن المحسول وصلا والساكن المحسول هو الذي يكون السكون في اخر الكلمة والهمزر في بداية الكلمة التالية فخلف السىج العث burnout علي الساكن المحسول وصلا بخلاف يعني où est threatening في لحوه اذهب ان Ты واخوك بآياتي ولا تنيى هذا وجه السكت ترك السك اذهب انت واخوك هذا وجه ترك السك او إن أراد اذا وصل يقول ان اراد الله بكم ان اراد الله بكم هذا السك وترك السك مثل حفص مثلا عبدا اذا صلي هذا وجه السكت وترك السك مثل حفص اما حالة الوقف على الساكن الموصول فإنها مرتبطة بحالة الوصل، فإذا كنت تقرأ في الوصل بالسك على الساكن الموصول فلك عند الوقف وجهان: النقل والسكت. هكذا. مثلا فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. إذا كنت تقرأ بالسكت على ساكن الموصول في وسط الآية حالة الوصل، وإذا كنت تقرأ في الوصل بترك السكت على الساكن المفصول، فلات عند الوقف وجهان النقل والتحقيق أي على السكت هاتذا فبشرهم بعذاب أليم هذا وجه النقل أو ترك النقل هاتذا فبشرهم بعذاب أليم أما مذهب خلف في أل وشيء وشيئا فله في حالة الوصل السكت قولا واحدا الكدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا السكت قولا واحدا وكذلك على رفض شيء وشيئا وشيء إن الله على كل شيء إن قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يوم, يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله هذا مثل خلف بالسكت على أل وشيء وشيئا حالة الوصل قولا واحدا نعم